فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ماذا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم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 وَإِنما تخَبًا مِن قَوْ م خِييانَةَ فًَا بِذ إلَيْهِمْ على سوَو إ الله لا يحبُ الخائنين وَلَا يَحْسبًا الذيينَكَفَ سَبَقُ إهم لا ييعجزون وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَأَنتُمْ لا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 إ علمِ اللههُ فِي قُوبِكُم خَيرَي يُؤْتِكُم خَييرَ مَّ أُخِذَ مِنكُم وَيَْقِلَكم واللههُ غَفُور وحيم وَإ يُريد خِييانتَك فَقدَ خَان اللهه مِنْ قبلنُوا فَأَمكنَ منِنهُم والله عَليم حَكِيم إ الذيينَ آمنوا وَه جَ وَجهَد بأَموالِهِم وَآافُسم في سَبيل الله.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 والَّذينَ آمَنوا مِن بعد وَهَا جَ وَجهَد معكُم فَأولائِكَ مِنكُ وَلُ الأرْحَ مِ بَعْظُم أَْنا ببععْض في كتابَابِ الله إِ اللهَّه بكُلِ شيءَيئ عَليم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 يا أيه الذيينَ آمَنُوا إمَ المُشِكَُ نَجَس فَلاَا يَقرربُ الْ المستِدَ الحَراامَ بعدعَامِهم هذا وَإِنْ خِفْتُ معلَة فَسَوْفَ يُونكُم اللهَّهُ مِ فَظِهِ إ شَ إ اللهَّه عَليم حَكيم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 ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا مَا حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين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 بِذهُم في اللهذ يَقول لِصاحِبِه لا تَحْزًا إ اللهه معن فأَنزَل الله سكينتَهُ عليهه وَأَدهَهُ بجنود لم تَروهاَا وَأََدهَ بجودٍ لم تَرهاَا وَجَلَكعِمَةً الذيين كَفَو السّفل وَوكَمةَة الله هي العولَ واللههُ عزيزٌ حكي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 لقد بتروا الفتنه من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون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 لا ترص إ ماكم متّسون قْ الأافِق طًَا أَ كَرح اللي يتقلَ منِك إكُ ك تقَم فاسقين وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاتَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرِطُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَةً أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب, الرقاب والوالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُضِلُّوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُضِلُّوا إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ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 وَل إِن سَأللتَم لا يَقول النَّ إِ مَا كُ نَخُوبُ وَلَلَ قُ الأأَبِلهه وَآي يرَرسُولِهِ كُنتُم تَسَْهْزئون لا تعْتَذم قدَدكَ فَوْتُم بعد إم لِكُمْ إِ ف طائفَةٍ مِنكُم نُعَذِبِ طائفَةَ بأََّهُم مجرمين.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 أولئك حنطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسيون ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات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 وإذا أنزلت سُورَةٌ أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأول الطول منهم وقالوا ذونا نكن مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع